ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ان يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين هل ياتون بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض فلا يطيقون ام عندهم خزف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 هُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا فِتْنَةً مِنَ السَّمَاءِ فَيَطَّيَّقُونَ سَحَابٌ مُّرْكُومٌ فَادْرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتذبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتبح وإذ بار النجوم